بسم الله الرحمن الرحيم حم نزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمين لِحَاجَةٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 وعن أول كفر قال تأتينا طائين فقضى الله سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء ب المصابي حوا حفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أم ذرتم صاعقة مثل صاعقة عاديو وثمودا إذ جاءت الرسل من بين من خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأم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 فَمُودٌ فَأَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُفْشَرُ أَعْدَاءُ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مروة وهو خلقكم أول مروة وإليه ترجعون وما كل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 وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوفيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء تزاعب ما كانوا بأياتنا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا من الذين أضلنا من الجن والجنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.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 الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين ولا تستوي الحسنة وللسيئة إذا فعل الذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن له ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها حظ عظيم وإنما يزغرنك من الشيطان نذور فاستعفِي الله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدون لله واسجدون لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسبحون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 عَلَيْنَا أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُونَ مَا شِئْتَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا كتاب عزيز لا يأديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنبير قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن مُّرِيبٍ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ أَفْعَالُهَا فَلَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ مِّنَ الْعَادِلِينَ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَيَوْمَ أين شركائي قالوا آذناك ما مننا من شهيدا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإيمان مسه الشر فيؤس <فيأوسه> قلوبه، <قلنطر> ولئن أذق له رحمة من <بالناب> بعد ضلاله <ضراء> مسته لا يقول أن هذا لي، لا يقول <ذالي> وما أظن الساعة <قال> لي عيده للحصن فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعم على الإنسان أعرض ضف ذو دعاء عريض قل أرأيت إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل من هو في شقاق بعيدا سنريهم آياتنا في الأفاق وفي ال لَيَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنَ الْقِيَامَةِ